وسبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا يَئُولُهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُونُ تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُوهُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى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 فَسُحْقُ الْأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ واج كبير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 فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنَ الرِّزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِنْ تُمْنُ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْتَفِ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنَ كم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير او يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبلن ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراق مستقيم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 وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك ليومون فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح